や م و س و ل ه النابلسي ت و للعلوم ا ل َ س ل ا م ي ه وأصحاب الجنة موسوعه النابلسي للعلوم ا ل لرأيته ا س ل ا م ت ص د ي ا اسماء ل ث ل الله الحسنى العزيز ا ل ج ب ا ر ا ل م ت ك ب ر س ب ح ا ن ا ل ل ه ع م ا ي ش ك و ن هو ا ل ل ه ا ل خ ا ل ق ا ر ئ م ص ي ه لله رب ا ل ع ا ل م ي ن النابلسي ر ح م للعلوم الاسلاميه الصراط س ت ق م صراط 仁 و ت ك و ن ا ل ع ه النابلسي ن للعلوم أ ا ل ا م و ا م ي ن ه